بسم الله الرحمن الرحيم الشريف الثامن من كتاب المنتقد من غريب كلام العرب لأبي الحسن علي بن الحسن الهنائي تتمة باب الأمراض والأعراض والخاذباد ويقال له الكنفش وجع يرم منه أصل اللحي والجائر والجيار حر في الحلق والزبحة وجع في الحلق والحروة والحمافة حرقه يجدها الرجل في حلقه والعذرة والجدرة وجع في الحلق يقال منه رجل معذور ومجدور فإن كانت فيه خشونة في صدره أو سعال فهو مجشور وبه دشرة والرماع داء في البطن يصر منه الوجد يقال رجل مرموع والإرزيذ رز أي وجع يجده الرجل في جوفه والغاشية داء يأخذ في الجوف وكذلك القداد وقد أقد اقدادا والعرب والذرب داء وفساد يكون في المعده وحدة كالجوع وقد عرب عربا وزرب زربا ومنه قيل رجل زرب اللسان أي حديده وكذلك المذر وقد مذر يمذر والأحبن الذي به السقي وقد سقى بطنه يسقي سقيا والحقوة والجحاف والحجاف مقلوب وجع في البطن من أن يأكل اللحم بحتا فيقع عليه المشي وقد حقي الرجل فهو محكو فإن اشتكى حشاه فهو حش وإن اشتكى نساه فهو نس والحشيان الذي به الربو والعلوص والعلوز جميعا الوجع الذي يقال له اللوى يقال أخذه العلوص والعلوز ويقال رجل علوص إذا كان به ذلك الداء يكون مرة وجعا ويكون مرة صفة والوري والوراء داءان يكونان في البطن يقال منهما رجل موري والرداء الوجع في الجسد والرسية الوجع في المفاصل واليدين والرجلين وقال بعضهم رسية على مثال فعيلة والذباح تحزز وتشقق بين أصابع الصبيان من التراب، والغمام الزكام وهو رجل مغموم وكذلك الضناك وهو رجل مضنوك والطشة وهو رجل مطشوش والملأة على مثال فعلة وهو رجل مملوء على مثال مفعول والأرضُ وهو رجل مأروف والحماق مثل الجدري لغتان يقال منه رجل محموق إذا ألبس الجدري جلده قيل أصبح جلده غضبة واحدة ويقال رجل ميروق ومأروق وأصابه اليرقان والأرقان أيضا ويقال من الحصف قد حصف حصفا ومن البثر بثر وجهه يبثر بسرا وبثر يبتر بسرا فهو بسر والنبخ الجدري ويقال حصبة وحصبة لغتان والخزرة داء يأخذ في مستدق الظهر بفقرته والزلخة داء يأخذ في الظهر لا يقدر صاحبه أن يحرك والإجل وجع في العنق وقد أجلته تاجيلا داويته منه واللبن الذي يستفي عنقه من وساد أو غيره والفرسة قرحة تخرج في العنق تفرسها أي تكسرها والفرسة بالصاد ريح الحذب والبدل وجع في اليدين والرجلين وقد بدل بدلا ويقال بعينيه ساهق وعائر وهما من الرمد والعوار مثل القذر ويقال مرحة العين مرحانا ضعفا والنجة قرحة تخرج في العين يقال لها الحدراء ويقال بعينه هدبد وحدبد أي عمش واليرابيع بسر يكون في المق الواحد يربوع ويقول أيضا في جسد الإنسان شبه العجر وهي العقل والظبظاب ويقال له الجد أيضا داء يخرج في أشفار العين يداوى بالتعفران ويقال له أيضا القمع ويقال بعينيه أخذ وهو الذي لا يقدر صاحبه على النظر والأخذر الذي ينظر بمؤخر عينه والاسم الخذر والأغطش مثل الأعمش والاسم الغطش والعمش ومنه قيل ثلاث غطشا لا يهتدى فيها ويقال للعين إذا لصقت من الوجع لححت لححا وإذا اتخم الرجل قيل جفث يجفس جفثا، وسنق يسنق سنقا فإذا غلب الدسم على قلبه قيل طسئ طسئا وطنخ فنخا وقد غمته الطعام يغمته غمتا فإذا انتفخ بطنه قيل اطرورا اطريرا ويقال بالضاء المعجمة وكذلك حبط حبطا فإن وقع عليه مشي عن تخمة قيل أخذه الحجاف فهو محجوف والجحاف وهو مجحوف فإن أكل لحم الضأن فتقل على قلبه فهو نعيد وأول الشجاد الحارفة وهي التي تحرس الجلد يعني تشقه ومنه قيل حرص القصار الثوب إذا شقه والباضعة وهي التي تشق اللحم بعد الجلد تبضعه ثم المتلاحمه وهي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق ثم السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشيرة رقيقه وكل قشرة رقيقة فهي السمحاق ومنه قيل في السماء سماحيق من غيم وعلى ترب الشات سماحيق من شحم ثم الموضحة التي تبدي وضح العظم ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم ثم المنقلة وهي التي تخرج منها فراش العظام وهي قشور تكون على العظم دون اللحم والآمة التي تبلغ أم الرأس وهي الجلدة التي تكون على الدماغ ويقال هي الدماغ نفسه ويقال الاستنحاق الملقاء مندود ويقال الملقات بالها فإذا كانت على هذا فهي في التقدير مقصورة والحجيج الذي قد علج من الشجتي وقد حجته أحجه حجا وذلك أن يختلط الدم بالدماغ فيصب عليه الثمن المغلي حتى يظهر الدم فيأخذ بقطمه، والخماشة من الجراحات ما ليس له أرس معلوم كالخدش ونحوه والجميع الخماشات ومن أدواء الإبل الغدة وهو طاعونها وقد أغد فهو مغد فإن كان مع الغدة ورم في ظهره فهو دارئ وكذلك الناقة بغيرها وقد درأ يدرأ دروئا وعمد يعمد عمدا مثله فإن عاجلته الغدة فهو مقلوب وقد قلب قلابا فإن أشرف على الموت من الغدة في قيل عسف يعسف فهو عاسف وناقة عاسف بغيرها والعسف أن يتنفس حتى تقمص حنجرة ومن أدوائها السواف وهو الموت ومنها البغر وهو عطش يأخذها فتشرب فلا ترتوي وتمرض عنه فتموت والنجر مثل البغر وهو أهون منه شيئا وقد نجر ينجر نجرا ومنها المقلة وهو أن تأكل التراب مع البقل فتمرض ومن أدوائها الحقلة وقد حقلت تحقل حقلا ومنها الجنب وهو أن يشتد عطشها حتى تنفق الرئة بالجنب يقال جنب يجنب الشك أيثر من الضلع وقد شك يشك فهو شاك ومنها الصنى وهو لزوق الطحال بالجنب ومنها الرجز وهو أن تضطرب رجل البعير ساعة إذا أراد القيام ثم يمدى الجفر والخفج أن تعجل رجلاه قبل رفعه إياهما كأن به رعدة وقد خفج خفجا ويقال للبعير إذا ورم نحره وأرصاه نيط له نوطة وإذا كانت به دبرة وهي تندى قيل به غاز وتركت جرحه يغز وإذا كان به سعال قيل به ناحز ونحاز وناقة نحزة ومنحزة فإن كان سعاله دافا فهو مجشور والنطف الذي قد أشرفت دبرته على الجو وقد نطف ينطف نطفا وكذلك الذي أشرفت شجته على الدماغ من الناس وبعير مذبوب أصابه الذباب وبعير مهيوم أصابه الهيام وهو داء يأخذ الإبل مثل الحمة ومن أدوائها الهرار والكبان والنكاف والخراع وهو جنونها ومن أدوائها السهام ويقال بعير أضب وناقة ضباء بين الضبب وهو وجع يأخذ في الفرس وبعير أسر وناقة سراء بينات سرر وهو وجع يأخذ في الكذكرة وبعير خالع وبعير به خالع وهو الذي لا يقدر أن يتور إذا جلس الرجل على براب ورشك وبعير مأصوم وقد أصم أطما وبه أطام وذلك إذا لم يبل من داء يكون به والهيمان العطشان والهيام داء يكون به من أن يشرب ماء مستنقع. وبعير محب وقد احب احبابا وهو البروك وذلك ان يصيبه مرض او كسر فلا يبرح مكانه حتى يبرأ او يموت ومن ادوائها القحاب والنحاب والذكاع والجارز وكل هذا من السعال ومن ادوائها الخمال وهو ضلع يكون في القوائم والنافث ان ينحرف المرفق حتى يقع في الجنب والضاغف والضب هما شيء واحد وهو امستاق من الابط وكثرة من اللحم والعرق والحاج هما شيء واحد وهو ان يحز في حتى يخلص الى اللحم ويقلع الجلد تحت الكركرة واستخى مقصور ظلع يكون من أن يسب البعير بالحمل الثقيل فتعترض الريح بين الجلد والكتب يقال منه بعير سخم مثل عمل ويقال خذبت الناقة تخذب خذبا إذا ورم ضرها ويقال ناقة سعفاء وقد سعفت تسعف سعفا وهو داء يتمعط منه خلطومها وهو أنفها ويسقط منه شعر العين وهو في الإناث خاص دون الذكور وهو في الغنم الغرب والسأي على مثال رأي داء يكون في طرف خلف الناقة والعجز داء يكون في حيائها كالعفل والرحوم التي تشتفي رحمها عن الولاد وقد رحمت رحامة ورحمة رحماً ورحمت رحمن ويقال زندت الشات والمرأة تزند زندا إذا أخرجت رحمها عند الولادة فتعالج بالسم وربما قتلها ذات ومن, أدو ومن أدواء الإبل العر بالفتح وهو الجرب وقد عر التعر فهي عارة والعر بالضم القرح يكون في أعناق الإبل وأكثر ما يكون في الفصلان والعرن قرف يخرج في قوائم الفصلان وأعناقها وكذلك القرع فإذا أرادوا أن يعالجوها من القرع نظحوها بالماء ثم جروها في التراب وقد قرعت الفصلية تقريعا والوقس الجاب والدرس الخفيف منه فإن كانت فيه قوباء من قبل الذنب صيل به ناخس فإن كان الجرب في مساعره وهي آباخ قيل دست فهو مجسوس فإن كان الجرب قطعا متفرقة في جلده قيل به نقب بجزم القام وإن جرب البعير أجمع قيل بعير أخشب ويقال للجرب المقص والنشر وهي إبل النشر أي جرب والعبد الجرب الذي لا دواء له يقال منه بعير معبد ويقال بعير أخوك وناقة خوقاء بين الخوق وهو مثل الجرب فإن سقط الوبر والشعر من الجلد قيل توسف فإن لم تكن الإبل جربت قط قيل بعير قرحان وكذلك الصبي إذا لم يجبر والجميع والمؤنث في ذلك سواء قرحان فإن اشتكى من أكل الرمس قيل رمس رمسا وهي إبل الرماس ورمسة فإن أكلت العرفة فاجتمعت في بطونها عجر واشتكت منه قيل حبجت حبجا فإن لم يخرج عنها ما في بطونها وانتفخت قيل حبطت حبضا فإن اشتكت من الأراك فهي أراك وأريك ومن الطلح صلاحة ومن الغضى غضايا وبعير الغاض ومن القتاد قتدة فإن أكلت السلج وهو نبذ فاشتكت عنه بطونها قيل سلجة تسلج ومن العضاه عضيها البعير وعضها فهو عاضه ومن الأرطى مأروف وأرطوي وأرطاوي فإن أكلت الشوكا فغلظت مشافرها قيل شسنت وشنثت فإن أكلت الحمض قيل حمضت تحمض حموضاً فهي حامضة ويقال في وقع الشاء نزاء ونقاز وهما جميعا داء يأخذها تنز منه فتموت وتنقذ حتى تموت والنفاص داء تنفص منه بأبوالها أي تدفعها دفعا حتى تموت ويقال أخذها قوام وهو داء يأخذها في قوائلها تقوم منه ويقال أخذها الأبى مقصور وذلك أن تشرب من ماء فيه بول الأروى فيصيبها منه داء ويقال عنز أبواء وتيس آبى وقد أبيت تأبى أبا وكذلك الضأن أيضا ويقال أخذتها الأميهة وهو جدري الغنم وقد أمهت الشاة تؤمه أمها وأميهة وهي مأموهة ويقال حدئت تحدأ حدأا وذلك ان ينقطع سلاها في بطنها فتشتفي فإن زعت سلاها قل سليتها سليا وهي سلياء فإن استرخت بطونها قل كثعت الغنم كسوعا والمزح أن تمزح قصية التيس وذلك أن تصيبه مشقة وهو التشقق من أن تحتك بالشيء والنقرة بضم النون داء يأخذ الشات فتموت منه والنقرة بالفتح داء يصيب الغنم والبقر في ارجلها وهو التواء العرقوبين. والحلق داء يصيب الحمار يتقشر منه غرموله ويحمر فلا يبرأ حتى يخصى والكلب جنون الكلام ويقال كبي الجر يكذا كذا وهو داء يأخذ الجراء خاصة فياخذها منه قيء وسعال حتى تكوى بين اعينها أبواب السلاح باب السيف المنتن من السيوف الكليل ويقال له المنصل والإبريق سمي ببريقه ويقال سيف ابريق براق يكون مرة إثما ومرة وصفا قال الشاعر تعلق ابريقا وأظهر جعبة ليقتل حيا ذا زهاء وجاميل فجعله اسما. ويقال له الجنسي والجونسي واللج والحسام القاطع والصحيفة العريض والقضيب اللطيف والمعصوب اللطيف والمشطب الذي فيه طرائق وهي الشطب والشطب, والشطب والشطبات والمفكر الذي فيه حجوز مطمئنة عن وسطه والبرند القاطع والمخزم الذي ينتشف القطعة أو يسق موضعه حتى يبسله والرسوب الذي يغمض في الضريبة لحدته والصمصامه والصارم الذي لا ينتني والقبضاب السريع القطع والمرهف اللطيف الرقيق الذي ليس بعريض والخضم القاطع والثقاط الذي يسقط وراء الضريبة والسراطي الذي كأنه يستلف كل شيء يبتلع والجراز الماضي النافذ والخشيب البديع الصنعة ويقال الثقيل والثقل الحديث العهد بالصقال والداكر القديم العهد بالصقال ود الكريهة الماضي على الضرائه والباثر والبتار والبثور القاطع، والعضب القاطع. والمعضد القصير الذي يمتهن في قطع الشجر والمقضب والقاضب والقضاب القاطع، والأفل الذي بشفرته تفلل أي تكسر ومنها القضم ويقال سيف به قضم وهو الذي طال عليه الدهر فتكسر والكهام والددان الكلين والفطار المتشقق وذلك إذا كان رديء الحديدة والمطبق القاطع والمصمم الذي يمضي في العظام والمخصر القاطع الذي ينتسف خصيلة اللحم والهزام القاطع والمهو الرقيق والمذكرة سيوف متونها أنيث وشفراتها حديد ذكر يقال إنها من عمل الجن والهندوان منسوب إلى الهند وهي نسبة على غير قياس والقياس هندي والمشرفي منسوب الى المشارف قرى للعرب تدن من الريف والسريدي منسوب الى رجل والقساسي منسوب الى قساس جبل فيه معدن حديد والقلاعي منسوب الى قلعة واليماني الى اليمن وفي السيس القائم وهو مقبضه والجميع القوائم وفيه السفن وهو الجلد المحبب الذي على القائم وفيه الكلبان وهما المزماران المعترضان في القائم تكون في الأعلى منهما ذؤابة السيف وفيه الشاربان الواحد منهما شارب وهو الحديدة المعترضة في أسفل القائم على فم الجفن وفيه القبيعة وهي الحديدة التي تلبس أعلى كالقمة والجميع القبائع ويقال لها القلة ويقال منه سيف مقلل ورئاس السيف قائمه ويقال لحديدة السيف لكمالها نصل وعجوز ومنه قول الشاعر في أحجية له وعجوز رأيت في جوف كلب جعل الكلب للأمير جمالا وفي النصل المضرب وهو موضع الضرب منه وفيه شفرتاه وهما حداه وظوبته حده أيضا ويقال طرف ويقال لطرفه السنان ظوبته أيضا وفي النصل رونقه وهو ماءه وفيه فرنده وهو الوشل الذي يكون في متنه وهو أيضا أثره يقال منه سيف مأثور وفيه سفاتقه وهي فرنده واحدها سفشق وأصله بالفارسية شفشه وهي الخطوط وفيه سيلانه وهو الدقيق الذي يدخل في قائمه وهو أيضا سنخه وفي النصل الربد وهي لمع تكون في متنه تخالف لونه وخشيبته طبيعته التي طبع عليها وفيه زبابه وهو حده وهو أيضا حسامه وصبيه وفيه غراره وهما حداه الواحد غرار ويقال لغلافه الجفن والغند والقراب والجربان والجميع الجرابين ويقال الجربان مثل القمير ويقال هو حد وفي الغمد الخلة وجمعها خلل وهي الجلود المنقشة التي عليه وفيه حمائله واحدتها حمالة وهي علاقته وتسمى الحمالة المحمل والجميع المحامل ويقال له النجاد وجمعه نجد وفيه الرصيع والجميع الرصائع وهو السيور التي تنفر بين الحمالة والجفن وفيه القيد وهو السير الذي كأنه قصبة تقيد به الحمائل وفيه النعل وهي الحديدة التي تلبس أسفل الجفن والغاشية ما ألبس الجفن من الجلود من أسفل شارد السيد إلى يبلغ نعل الجفن وفيه الأهلة واحدها هلال وفيه البكرة وهي الحلق الصغار التي في القيم باب الرمح وشبه يقال رمح وجمعه رماح وأرماح لأدنى العدد ويسمى قناة وجمعها قنا وكنيل وتسمى القناة صعدة وجمعها صعاد وتسمى مرانة وجمعها مران وتسمى وشيجة وجميعها وشيج سميت لذلك لأنها تنبث عروقا تحت الأرض ويقال للرمح الخرص وجمعه خرصان ويقال له النيزك والجميع النيازك ويقال للرماح الأثل ومن الرماح الألة وهي الحربة العريضة النصل وجمعها أل وإلال والعنذة شبيهة بها إلا أنها رقيقة طويلة النصل والعكازة شبيهة بها والمزراق أخط من العنزة وهو ما زرق به زرقا والمطرد رمح ليس بالطويل يكون مع الفارس يطعن به الوحش إذا أراد صيدها وجمعه مطارق ومن الرماح الخطية منسوبة إلى الخط وهي إحدى مدينتي البحرين يقال لإحداهما الخط وللأخرى هجر وأصل الرماح من الهند ولكن السفن ترفأ إلى الخط ثم تفرق منها في البلدان ومنها الردينية منسوبة إلى ردينا، امرأة كانت تبيع الرماح ومنها السمهرية يقال إنها منسوبة إلى موضع ويقال هي الصلبة من قولهم اسمهر الأمر إذا اشتد ومنها اليزنية منسوبة إلى ذيزن ذي ملك من ملوك اليمن يقال إنه أول من عملت له الرماح ويزن موضع ومنها الزاعدي منسوب إلى رجل ويقال هو الذي إذا هز تدافع كله كأن مؤخره يجري في مقدمه من قولهم مرة يزعب بحمله أي يتدافع ومنها الأصم وهو المصمت ومنها العراض. وهو الشديد الاضطراب إذا هدى والعراس مثله ومنه الأضمى وهو الأثمر وهو الذي أخذ من غابته وقد أدرك فهو أصلب له ومنها المتل وهو الغليظ الشديد القوي وكذلك العتل ومنها السديد وهو القاصد ومنها الخطل وهو الشديد الاضطراب المفرس ومنها اللذن وهو الليل وكذلك المارق وهو المنجل وهو الذي تتسع جراحته ومنها العاسر وهو الغليظ ومنها الصدق وهو الصلب والحادر وهو الغليظ والعاسل وهو الشديد للطراب والراس وهو الخوار الضعيف والخمان مثله والتلب المتسلم المتكسر والمداعس الرماح الصم واحدها مدعس. وهي التي يدعس بها أي وفي الرمح مثله وهو وسطه وفيه الزافرة وهو ما يلي ثلثيه مما يلي الزج وفيه عامله وهو نحو من ذراع من مقدمه وفيه تعلبه وهو ما دخل منه في السنان وفيه عاليته وهي اعلاه والجميع العوارب وفيه سافلته والجميع السوافل وهي أسفله وفيه الكعب والجميع الكعوب وهو ما بين كل عقدتين منه ويقال لها أيضا الأنابيب واحدها أمبوه وفي الرمح السنان وهي الحديدة التي يطعن بها ويقال للسنان النصل وجمعه نصار وكذلك حديدة السيف والسهم أيضا والزد الحديدة التي في أسفله ويقال للسنان والزد نصلان وزجان وفي السنان جبته وهي أسفله المجوف الذي يدخل فيه ثعلب الرجل وفي السنان زلقه وهو حده ويقال السنان مذلق أي محدد وفيه قرنته وهي حده أيضا ومن الأسنة اللهزم وهو الحديد وكذلك الهزام والمفرور طررته أطره طرًا أحددته والمثنون المحدد ويقال سنان أزرق وهو الأبيض وقارية, وقارية السنان اعلاه وجلزه معظم باب القوس العتل القسي الفارسية واحدتها عتلة ومن القسي الفلق وهي التي من شقة ليست من غصن صحيح شقة من العود قوسان ومثلها الشريجه والجميع الشرائط مأخوذ من قولهم هما شريجان أي خليطان ومنها القضيب وهي التي عملت من غصن غير مشقوق ومنها الفرع وهي التي عملت من طرف الغصن ومنها المجدولة وهي المستديرة ومنها المصفحة وهي العريضة من قولهم ضربته بالسيف صفحا أي بعرضه ومنها الفجاء والفجواء والمنفجة والفارد والفرد وهي التي تبين وترها عن كبدها وكذلك البائنة فأما البانية فالتي تبني على وترها فيكاد وترها ينقطع من شدة لصوقه بكبدها ومنها المنكوسه وهو عيب وهو أن تكون رجل القوس من رأس الغصن ويقال في القوس ابنه وهو مخرج غصن فيها فإن كان اقصى من ذلك فهو ورقة ومنها المحذلة وهي التي فيها ميل وهو أن يكون أحد ابهريها اوفى من الآخر ومنه قيل رجل أحدل إذا كان أحد منتبيه أشخص من الآخر ومنه العاتكة وهي التي قدمت أحمر عودها ومنها الكتوم وهي التي لا صدع فيها ومنها الجشء وهي الخفيفة ومنها الحاشكة وهي الصلبة ومنها المتنفسة وهي التي فيها صدع ومنها المرتهشة وهي التي إذا رمي عنها اهتزت فضرب وترها أظهرها والرهيش التي يضرب وترها طائفها وفيها عجسها وعدسها وعجسها ومعجسها وهو مقبضها وفيها كبدها وهو قدر زراع من عجسها أو أقل من ذلك ثم فوق ذلك بشبر أو نحو يقال له الكلية ثم قريبا من ذلك الأبهر ثم الطائف ثم السية وهو ما حني وعطف من طرفيها ويقال للسيتين المركضان وما سفل عن كبد القوس إلى أسفل فهو الرجل وما على فوقه فهو اليد وفي السيّة القذر وهو الفرد أي الحز الذي يكون فيه الوتر وفيها النعل وهو العقب الذي يلبس ظهر السيّة وفيها الخلال وهي السيور التي على ظهور السيّتين وفيها الغفار وهي الرقعة التي تكون على الحز الذي يجري عليه الوتر وفيها المضائغ، وهي العقبات التي على أفراس السيّتين. وفيها العلاقة وهي السير الذي يتنكب به القوس ونياثها معلقها وحضبها صوتها وجمعه أحضار وكذلك نذيرها وفيها الإنسي وهو معقد وترها مما يلل الرامي ووحشيها ما ولي الغرض وفي السية الظفر وهو ما وراء معقد الوتر إلى طرف القوس وفيها الإطنابة وهو السير الذي على رأس الوتر والرفيع السير المضفور الذي في الحنائل والجلبة جلدة تجعل على القوس إذا انكسرت والاشاريع الطرائق التي فيها وهي الطرق أيضا واحدتها لها والجلائز عقبات تجعل على سية القوس واحدتها جلازة واصل وأصل الجلد الطيل والليل وعذاب القوس قوتها ومديتها كبدها باب الأوتار يقال للوتر المثن والشرعة والجميع شرع ساكن رضاء وشرع بفتحها لغتان ومنها الممر وهو المفتول ومنها السمهري وهو الشديد الفتح أيضا ومنها الممتشق الذي يمشق أي يمدد حتى يلطف ويحصل والمحفظ الشديد الفتل ومثله المبرم والإطنابة السير الذي يعلق في طرفه والخسيعة الغلاف الذي يكون على إصبع الظالم باب السهام المرمات السهم والغالب عليه سهم الهدد وجمعه مرام والمعبلة سهم عريض النصلي والجميع المعاب وكذلك المشقص والجميع المشاقف ومنه المريخ وهو سهم له أربع آذان يغلى به أي يبعد والنبل السهم والجميع النبال والواحد سهم على غير قياس ويقال للسهم المنزع والأهدع سهم يتبرك به صاحب يتركه في كنانته ويقال ما في كنانته أهدع أي سهم فبعضهم يجعله اسماً وبعضهم يجعله صفةً ويقال للسهم السيحة ويقال له قبل أن يكون فيه ريش ولا نصل قدح وجمعه قداح وثلاثة أقدح إلى العشرة وكذلك النضي وجمعه أنضية وأنضاء فإذا بري فهو خشيب وقد خشب فإذا لين في قيل خلق فهو خليق والأخلق الأملس من كل شيء فإذا شق فوقه قيل فرض فهو فريض فإذا جعل عليه ريشة قيل ريش فهو مريش فإذا قرق لنصره قيل قرح فهو قريح والزمخر أستهام وفي السهم فوقه وهو موضع الوتر منه والجميع أفواق ويقال للفوق فوقة والجميع فقا والأطرة العقبة التي على حرف الفوق وجمعها أطر وفيه شرخاه وهما ما أشرف من حرفي الفوق وهما اللذان يقع الوتر بينهما وفيه الحق وهو موضع الريش ويقال للعقبة التي على أطراف الريش مما يلي صدر السهم الكظامة والعقبة التي تشد الريش على السهم هي الشريجة والسلبة فالريش السهم بغير عقب فالغراء الذي ينفق به الريش الرومة ويقال لما وراء الريش من السهم الزافرة وما وراء ذلك من وسطه يقال له المثن فإذا جز وسطه إلى مستدقه فهو الصدر وفي السهم الرعب وهو الخرق الذي يدخل فيه النصر ويقال للعقبة التي فوق الرؤض الرصفة وجمعها رفاف ويقال للريش القزد واحدتها قذة ويقال سهم قز منزوع الريش ومن القذد الغبصاء ويقال ريشة غبصاء وهي التي فيها بعض الطول ومن القذد الحشر وهو الملزق القزة الجيد القدر. ومن الريش اللؤام وهو أي يلتئم الريش فيكون بطن قذة إلى ظهر أخرى وهو أجود ما يكون من الريش وأحسنه تقديرا وهو سهم لام والظهار ما جهل من ظهر عشيب الريشة وهو الشق الأقصر وهو أيضا ظهران وهو أجود الريش والبطان والبطمان ما جعل من بطن الريشة وهو الشق الاطول وواحد الظهران ظهر وواحد البطنان بطن فإذا جعل في سهم بطنان وظهران ولم يلتئم ويوافق بعضه بعضا فريش يغاب ولغض يغتان والمناكب ريشات زوائد في أطراف المنكب ليس بجياد لنبل الأغراض إلا أن فيها كثافة فهي تحمل القبح الثقيلة من الشوحط وما أشبهه والنجيف من السهام الذي فيه عرض ورقة وجمعه ندف والرهب العظيم منها وجمعه رهاب والرهيس الرقيق النف والأمرط والمريط الذي تحاد تريشه والجميع المراط والأمراط وجمع الجمع الأمارط والجماح سهم صغير يلعب به الصبيان على رأسه تمرة لألا يعقرة ويقال له الجباع أيضا ومنه قيل امرأة جباع قصيرة وكذلك الحظوة والجميع حضاء وحضاء ويقال نبل قران يشبه بعضه بعضا والصيغة من عمل رجل واحد ومنها النكس وهو الذي ينكسر فينكس يجعل اعلاه أسفله وجمعه أنكاس والحليس الطويل المضطرب والعمود الذي يتثنى ولا يقصد والمنجاب سهم لا ريش عليه ولا نصل وهو شبيه بالمعراض ويقال للسهم إذا مر ولم يقصد عض عض، فهو معضض. والدابر الذي يدبر الهدف والخابي الذي يمر على وجه الأرض ثم يرتفع حتى يصيب الهدف والمقرطس المصيب وكذلك النافر والخاسق والزالج الذي يمر على وجه الأرض والمرتدع الذي إذا أصاب الهدف انفضخ عوده وتفتخ والحابض الذي يقع بين يدي الرام إذا رمى به والطائف الذي يعدل عن الهدف يمينا وشمالا وكذلك الضائف والشاخص الذي يشخص على الهدف أن يعلو والعاصد الملتوي في مره والعابد الذي يصيب عضاقة الهدف والمارق الذي ينفذ الرمية ويمرق من الجانب الآخر ويقال صرد السهم نفد وأخطأ ضد ويقال رموا رشقا ورشقين إذا رموا بجميع سهامهم والرشق بالفتح مصدر رشقه والقطبة نص الأهداف والجميع القطب والمشقص النصل الطويل الحديدة والمعبلة نصل عريض ليس بالطويل والجميع المعارض والثروة نصل مدملك ليس فيه عرض والجميع السرة والقطرة نصل الهدف مثل القطب والجميع قطر والقطع النصل العريض والجميع اقطع وقطاع والزعبريل ضرب من السهام منسوب والنبحر السهم البعيد الذهاب في الأرض وفي السهم نقصه وهو حديدته وفي النصل ضبته وفي النصل قرنته وهو حده وفيه شفرتاه وهما حداه وسنخه وهو أقصه الذي يدخل في الرعض والعير المرتفع في وسطه كأنه جبير وفيه غراره وهما حداه والغرار ايضا المثال الذي يطبع عليه السهام باب الجعاب يقال هي الجعبة وجمعها جعاب والكنانة وجمعها كنائن والجفير جعبة مسكوقة من جيبها يفعل بها ذلك لتدخل الريح إلى السهام فلا يأكل الريش والجفر مثلها ويقال لها القرن والجمع اقرن وهي الوفطة وجمعها وفا باب يقال له المجن لأنه يجن صاحبه أي يستره والجميع المجان ويقال له المجنب والجوب والفرض والبصيرة والجميع البصائر والحجفة وجمعها حجف والدرقة من جلود وجمعها درق ويقال ترس مجنا مقبب وترس قراع صلب باب الدرق يقال للدرع النسلة والنسرة والتربال والجميع السرابي ومنها البدن وهي القصيره والجميع أبدان ومثلها الشليل وجمعها أشلة والسابقة الواسعة والجميع السوابع ومثلها الضافية والجميع الضوافع والحصداء المقاربة الحلق وكل محكم محطن ومنها القبضاء وهي الخشنة التي لم تلم بعد والدائل التابغة التي لها زيت ومنها الماذية وهي البيضاء الصافية وكذلك العسل الماذي ويقال هي السلسة اللينة المس والدعف اللينة الطويلة الواسعة والمفاضة الواسعة والمضاعفة التي تنسج حلقتين حلقتين والموضونة المداخلة الحلقي المحكمة النسج والخذباء الواسعة والزفراء استهكت الريح والجدلاء المجدولة المدارة الحلقي لسن بعراض والسنور كل جنة من حلقة والحطمية منسوبة الى رجل كان يعملها والدلاس اللينة المجساء والسلوقية منسوبة الى سلوق قرية من قرى اليمن وقالوا من قرى الروم والأول أشفى والسكو الضيقة وكذلك البئر السكو والفضفاضة الواسعة السابغة مثل المفاضة والتبعية منسوبه إلى تبع ملك من ملوك اليمن والموشحه التي فيها حلق صفر والمسرودة والمعمولة المفروغ منها والسرد عملها والغلائل بطائن تلبس تحت الذروع الواحدة غلالة ويقال الغلائل مسامير الذروع واحدتها غليلة سميت بذلك لأنها تغل فيها أي تدخل وتشبه الذروع بالنهي وهو غدير ماء أبيض مضطرب وتشبه بذرور الشمس وهو طلوعها وتشبه بالبجاد وهو كساء من أفسية الاعراب وفي الدرع جيبها وهو مدخل الراس فيها ويقال له الدربان مثل دربان القميص وفيها فروجها وهي الفرج التي فيها وفيها جادرتها وهي حلقه يشد إليها المزفر ويقال لمسامير الحلق الحرابي واحدها حرباء والمدول درع المرأة التي تدور فيه ودرع الحرب مؤنثه ودرع المرأة يذكر ويؤنث باب البيضة يقال لبيضة الحرب التسبغ والجميع التسبغ وهي العرمة وجمعها عرمات وهي التركة والجميع الترك والخيضعة وحبيق البيض فرائقه التي فيه الواحدة حبيكة مثل حبك السحاب والرمل وقونس البيضة مقدمها مثل قونس الفرس والجمع القواني والمغفر شيء ينسج من حلق يلبس على الرأس وجمعه مغافر سمي بذلك لانه يغفر الراس اي يستر واليلب نسوع كانت تتخذ وتنسج وتلبس مكان البيض باب جمله السلاح يقال لجملة السلاح والبزة والشكة والأوزار والدعامة والسنور والدروع أيضا سنور والقردماني سلاح كانت الأكاثرة تعمله وتجعله في خزائنها ويسمى بالفارسية كردمان وتفسيره عمل وبقية باب الكتائب يقال كتيبة وجمعها كتائب من قولهم تكتب القوم أي تجمعوا ويقال لها الهيضلة وهم الجماعة يغزى بهم وكذلك الحضيرة وجمعها حضائر والمقنب ما بين الثلاثين إلى الأربعين والجميع المقانب وكذلك المنسر والأرعن الجيش الكثير الذي له مثل رعن الجبل وهو أنف يتقدم منه فيسيل في الأرض والجرار الذي لا يسير إلا دحفا من كثرته والحسوس الكثيبة والجحفل الجيش الكثير والمجر أكثر ما يكون من الجيوش والرجراجة الكثيبة التي كأنها تمخض من كثرتها والرمازة التي تمود من نواحيها والجأواء التي قد علاها السواد من صدأ الحديد والخضراء نحو ذلك والشهباء والبيضاء الصافية الحديد والشعواء المنتشرة المتفرقة والمشمعلة والمشمعلة المنتشرة والخرساء التي لا يسمع فيها صوت من كثرتها والفلق الكتيبة الكثيرة الأهل واللجب الجيش الكثير اللجمي يعني الجلبة والصوت والكتيبة العرمرم الكبيرة والملمومة المجموعة والسرايا التي تسرد الليل والعدي والعادية أول ما يدفع من الغارة وأكثر ما يكون ذلك في الرجالة باب الأشجار التي تعمل منها القسي والنبل والنشار الشريان والعليف والتين والعجرم والقالي مبني على الكسر والنشم والسراء والسراء والنبع والشوحة وهما جنس واحد فما كان في الجبل فهو نبع وما كان في السهل فهو شوحة والضال والسدر وهما جنس واحد والنيم شجر تعمل منه القداح والخنور قصب المشاق باب الطعن والضرب الطعنة السلكة المستقيمه والمخلوجة في جانب ويقال طعن الماض خفيف مثل المشق واذا خالطت الطعنة الجوب فذلك الوخذ والوقف والوخز والبد واليسر من الطعن ما كان حذاء وجهك والشذر ما كان عن يمينك وشمالك والطعنة النجلاء الواسعه والغموس مثلها والفاهقه التي تفهق بالدم والفرغاء ذات الفرغ وهو السعه والولق أخط الطعن والطعنة الجالفة التي تقشر الجلد والجائفة التي تدخل الجو والمداعسة المطاعنة والصرد الطعن النافذ ويقال قفخت الرجل قفخا إذا ضربته على رأسه بالعصا ولا يكون القفخ إلا على شيء أجوف فإن ضربه على شيء مصمت قيل فقدته وسقطته فإن ضربه على رأسه حتى يخرج دماغه قال نقخته نقخا ويقال صلقته بالعصا اصلقه صلقا حيث ما ضربت منه بها وبذرته بالعصا بذرا وعرجنته ولتخته ولطاته ولتأته وهرجته وهروته ومتاته وفطاته وبدحته وكفحته ودهنته ادهنه دهنا ضربته بها وغفقته بالصوت اغفقه غفقا ومتنته امسنه مسنا وهو اشد من الغفق وفشغته وافشغته ومحنته عشرين صوتا وسحلته مئة اي قشرته وقلخته بالصوت تقليخا وسطته صوتا ويقال ضربه فجفأه وحجله وجعبه وجعفه وقحزله وجحزله وجافه وكوره وجوره وجفله وجعفله أي صرعه وقفره وقتره ألقاه على قطره وقتره أي جانبه وأتكأه القاه على هيئة المتكي ونكته ألقاه على رأسه ووقع منتكتا فإن امتز قيل صحى منها ويقال ضربه فاوهطه ايهاطا أي صرعه صرعه لا يقوم منها ويقال تجور وتصور إذا سقط ويقال ضربه فوقفه وسطا والموقوط الصرع ويقال قرطبته قرطبة صرعته ويقال تدرب أي تدهجى واسبط إثباثاً امتد من الضرب ويقال أخذته فحضجت به الأرض حضجاً أي ضربت به الأرض ولطحت به الأرض لطحا وحلقت به الأرض وضفنت به وأصت به ومحصت به ووجنت به، وعدنت به، ومرنت به كل هذا إذا ضربت به الارض وجعفلته، قلبته قلباً وتدحه، وحدثه، صرعه وحدثت بالناقة أحدث حدثا أنختها واللخف الضرب الشديد والضبط الضرب وقد ضبثت به الارض وخدبه بالسيف خدبا ضربه ولقعه بالبعرة لقعا رماه بها ولا يكون اللقع في غير البعرة مما يرمى به إلا أنه يقال لقعه بعينه إذا عانه ويقال ضربه مئة فما تألث أي ما توجع وضربه فما أفرش عنه حتى قتل أي ما أقلع وضربه حتى أقصه على الموت إقصاصا أي حتى أشرف عليه ويقال لهطت المرأة فرجها بالماء ضربته به ويقال وسمته اثمه واسما ضربته ويقال فككته ودككته وفكمته ولكمته ولككته ولهجته وبهجته ونكزته ووهزته وهملته ولملته وسفنته ودلظته دلظا وهبته هبسا ضربته ونحجته دفعته وندغته أندغه ندغا وهو أن يطعنه بإصبعه ويقال ولقته بالثوت ولقات ضربته ضربات وذكأته مئة صوت وتلأته ضربته وحلأته ومشنته مشنات مثله واللبت ضرب البطن والصدر والأقراب بالعصا ويقال لكم في منحر الناقة بالشفرة لتمن ضرب بها واللخف الضرب الشديد بالعصا واللجم اللطم والضرب بشيء سقيل يسمع صوته ويقال لدته بالحجر لدثا فهو لابس ضربه به ويقال سخته على رأسه أسخن ويقال لققت عينه لقا ولمقتها لمقا إذا ضربتها بيدك مرسوطة ويقال لكثه لكثا ولكاثا ولكاثا ضربه ونتجته بالعصى نكشاً ضربته بها والولث ضرض قليل لا يبرأ أثر ويقال خذبه بالسيف خذباً ضربه به أبواب اللغات في الأسماء والأفعال فمما جاء على فعل وفعل رجل عضد وعضد قطير وكذلك عضد الإنسان وعضد ورجل عجز وعجز عاجز ونجد ونجد شجاع ووظيف عجر وعجر شديد وليل خدر وخدر مظلم ومكان عطش وعطوش قليل الماء وأرض عطشة وعطوشة ورجل يقظ إذا سهر من هم أو علة فإن كان ذلك عادة له قيل يقظ وكذلك أرق وأرق وساهر وتهر ويقال رجل عجل وكذلك طمع وفصل ونبس ونفسون وحذر وحدث وأشر وفرح وقذر ونكر وذكر ووعل وقل يتوقل في الجبال يقال في هذا كله باللغتين معا فاعل وفعل ومما جاء على فعل وفعل. شعر سبط وسرق ورجل ورجل وصغر رسل ورسل اذا كان مخلجا وكذلك كلام رسل ورسل اذا كان مرسلا ويقال ابيض يقق ويقق ولهق ولهق وهو الشديد البياض ورجل دون ودوى فاسد الجو وهو ايضا الاحمق وظن وظن وفرس عسد وعثد وهو الشديد التام الخلق ويقال المعدل للجري وكثد وكثد وهو مجتمع الكتفين وحرد وحرد أي ضيق وقد قرا بهما يجعل صدره ضيقا حرجا وحرجا ورجل نكل ونكل ينكل به أصحابه وهو حرم بكذا وحرم أي حقيق به ومثله قمن بكذا وقمن ورجل دنف ودنف ووحد ووحد وفرد وفرد ووتد ووتد وود هذه وحدها تقال بثلاث لغات ومما جاء على فعل وفعل يقال تنحى عن سنن الطريق وسننه أي محجته ومعظمه وشطب السيف وشطبه وهي الطرائق التي في متنه وأشر الأسنان وأشرها وهو التحزيز الذي فيها ومما جاء على فعلل وفعلل وفعلل وفنعل وفنعل ولحو ذلك برقع وبرقع وبرقوع وأصبع وأصبع واصبوع وَعُنْصُلٌ وَعُنْصُلٌ للبصل البري ويقال هو لئيم العنصر والعنصر أي الأصل ويقال لقلب النخلة ولأصل البردي وللبردي نفسه عُنْقُزٌ وعنقز ويقال إني لا أعرف ودخلله له ودخل له ودخيلته ودخيلائه ودخله ودخيله ودخل له سبع لغات أي داخل أمره وخالص. ويقال قنفذ وقنفذ ورجل قعدد وقعدد إذا كان قريب الآباء إلى الجد الأكبر وهو دم وإذا كان كثير الآباء فهو الصريف وهو مدف. ويقال فحلب وفحلب ودؤذر ودؤذر لولد البقرة وبحزج بضم الباء والزاي. وبحذج بفتحهما قياسه فعلل وفعلل وهو ايضا ولد البقرة ومما جاء على فعل وفعل سالما ومعتلا يقال ذهبت غنمك شذر مذر وشذر مذر وبدر بدر وشغر بغر إذا تفرقت في كل وجه وماء صرا وصرا للماء يطول استنقاع وواحد الأسحاء وهي الأبداو فحا وفحا ومما جاء على فعل وفعل يقال نهي ونهي للغدير والحج والحج وفقع وفقع للكمأة البيضاء والسلم والسلم للصلح ويقال خرص النخلة خرصا وخرصا وهو حذر ما فيها من الثمرة ويقال ذهب بني فلان ومن أخذ أخذهم وإخذهم والوتر والوتر للواحد في العدد وكذلك الذحل وأهل العالية يفتحون في العدد ويكسرون في الذحل ويقال فص خاتم وفص وأخذت الأمر من فصه بالفتح لغير أي من الموضع الذي ينبغي أن يأخذ منه وأقمت عنده بضع سنين وبضع وصغوك معه وصغوك وصغاك أي ميلك وثوب شف وشف رقيق وهو النفط والنفط والصرع لغة قيس والصرع لغة تمين وخدعته خدعا وخدعا وهنأني الطعام هنأا وهنأا ووقع فلان في حيص بيصة وحيص بيصة أي في اختلاف ويقال زنج وجنج وزنجي وزنجي وكسر البيت وكسره جانبه وجسر وجسر وحجر الإنسان وحجر وحجرا محجورا وحجرا محجورا أي حراما محرما وقال بذر وبذر والفصحاء يكسرون البذر والنفط لا غير ويقال الشقض وشقض للمكان المطمئن من الأرض والقبص والقبص العدد من الناس وحذق الصبي حذقاً وحذق حذاقاً ويقال هيد وهيدا بدع للإبل والجرس والجرس والجرس الصوت ويقال اللهم سمع لا بلغ وسمع لا بلغ وسمعاً لا بلغاً وسمعاً لا بلغ, وسمع بلغ ويقال هذا حتن هذا وحتنه أي مثله وهما حتنان وحتنان ويقال لواحد الغردة من الكمأة غرد وغرد، وفي صدر فلان ضيق وضيق، ومكان ضيق وضيق، وباق ضيقا وبسق الماء وبسقه حيث ينبسق وفعلت ذلك وفعلت ذلك من أجلك وإجلك، ويقال زرب الفهم وزرب قليله ويقال رص ورص الذي يوزن به. فأما الأحمق فبالفتح لا غير ويقال نز الماء نزا ونزا والكسر أصح وأقرضه إقراضا والاسم القرض والقرض ويقال ما هو لي في ملك وملك ويقال صنف وصنف وعود صنفي لا غير وهو موضع وجر وجر وحبر وحبر لواحد الأحبار وهم العلماء فأما الذي يكتب به فبالكسر لا غير ويقال سجف وسجف للسطر ويقال للريح الصبع ويقال هي الشمال إير وأير وهير وهير وأير وهير, وإير وهير وشحر عمان وشحر وسحرت الرجل سحرا وسحرا وقال الفتح المصدر والكسر لسم وكذلك الصبغ والصبغ ويقال للكثير من الإبل العرج والعرج ويقال هو الجس والجبس ومما جاء على فعل وفعل يقال جلب الرحل وجلبه وهي أحناؤه أي عيدانه وجلب السحاب وجلبه الذي تراه يعترض كأنه جبل وعضغ وعضغ ونصف ونصف ووجأته بجمع كفتي وجمع كفتي وهلكت المرأة بجمع أي وهي عذراء ويقال حامل والكس لغة قليلة ويقال صبر وصبر للناحية والرجز والرجز العذاب والشح والشح وسفل الدار وعلوها وسفلها وأموها ويقال علوها ولا يقال سفلها ويقال كم لبن غنمك ولبن غنمك أي ذوات اللبن منها ويقال كنت له ودا وخلا وودا وخلا أجول ويقال كيف كيف ابن أنسك وإنسك يعني نفسه واتانا لصبح خامسة ومسي خامسة ومسي خامسة ويقال في الولد ولد وويد ويقول الولد بالضم واحدا وجمعا ويقال للناقة عائط, عائط عوط وعيط إذا لم تحمل أعواما ويقال جرب وجر ومشط ونشط ويقال صبي وصبي لواحد الأطباء وهي من البهائم كالسبي للنساء ويقال رخ ورخ ورغوة ورغوة والقوت والقيت يقال ما عنده قيتة ليلة وقيت ليلة ويقال ما زال ذلك مني على ذكر وذكر ويقال ما يملك خرط وخرطا وجنح الليل وجنحه آخره حين جنح إمال للذهاب والنسك والنسك وتزوجت المرأة على ضر وضر أي على ضرائر ومما جاء على صيغ فعل وفعل من المعتل يقال ضيق وضيق ولين ولين وهين وهين وميت وميت ومما جاء على فعل وفعل يقال الجبل صد وصد وتد وسد ورغم أنفه رغما ورغما والفقر والفقر قليلا والكره والكره ويقال قام على كرن والكره المشقة والقرح والكره ويقال القره, ويقال القره ألم الجراح والقره الجراحات ولا يلوب لوبا ولوبا اذا دار حول الماء عطشان لا يصل اليه ويقال ضربه بالسيف صلطا وسلطا اي مجردا من غمده ونظر الي بصفح وجهه وصفح وجهي ويقال لحث ولحت الذي يحفر في جانب القبر وهو الرفع والرفع لاصل الفخذ ويقال من تبل نبله ونبله الا باخره ومن تبل نباله ونبالته اي من له ويقال سامه الخسف والخثه يعني الظل وما له سم ولا حم غيرك وما له سم ولا حم غيرك ويقال هو الضوء والضوء والدف والدف للذي يلعب به فاما الجنب فبالفتح لا غير وهو الزهو والزهو للبسر اذا لونه وهو الشهد والشهد للعسل والحش والحش للبستان ويقال سم وسم للقاتل ولثقب إبرة أيضا والشبه والشده من قولك ردل مشدوه مشغول ويقال متحير والأصل مدهوس قلبة والضعف والضعف والكر والكر والجميع الكرار وهي أحساء الماء ويقال انتفخ سحره وسحره أي رئته ويقال طال عمرك وعمرك والعصر والعصر والعصر أدها وعقر الدار وعقرها أصها ويقال العبد والعبد والعجز والعجز والعجز ويقال شغل وشغل وشغل وشغل ويقال ضربه بصفح السيف وصفحه أي بعضه ولينعو ولينعو إدراك التمر وعمق البئر وعمقها ويقال هيف وهوف لضيح الحارة والجهد والجهد ورأيته في عرض الناس وعرض الناس والبوص والبوص العجز والعقم والعقم وذلك أن تعقم الرحم عن الحمل وقبحا له وشقحا وقبحا وشقحا ولا اذهبن فاما ملك واما هلك واما ملك واما هلك ومما جاء على فعل وفعل وفعل يقال شربا شربا وشربا وشربا ويقال الشرب بالكسر الحظ من الماء والشرب والشرب مصدران والشرب ايضا جمع شارب وطمن وفم وثيم ويقال أيضا ثم وهي قليله ويقال شَنَأْتُهُ شَنْأَنْ وشنأ وَشِنْأَنْ ومشنأة وَشَنْآنًا وَشَنَآنًا وَالطَبُّ وَالطُبُّ وَالطُدْبُّ العلاج فأما الرجل الطب الحاذق رفت بالفك غير ورجل قز وقز وقز متقزز ويقال لولد الحمار العفو والعفو والعفو والعفو, والعفو لغة طيب والعفا وقطب الرحا وقطب وقطب وخرص وخرص وخرص وهو ما على الجبة من السنان ويقال ذلك للسنان نفسه وهو سقط الرملة والنار والمرأة وسقط وتقط ويقال مسق للرملة وحدها لغة الرابعة ويقال الزعم والزعم والزعم وقلب النخلة وقلبها وقلبها, وقلبها ويقال عندك وعندك وعندك ويقال فعلت ذلك على اسد الدهر واسد الدهر واسد الدهر وعلى اسد الدهر لغة موصوله الرابعه أي على وجه والوجد, والوجد والوجد والوجد من المقبره والفتك, والفتك والفتك والفتك ويقال ابا قائلها إلا ثم ثم ثم ويقال عصر وعصر وعصر للدهر ويقال رجل قاق وقوق وقيق وقيق للقبيح الطويل ويقال لجانب البئر جال وجول وجيل ومما جاء على فعل وفعل يقال هو السكم والثقم والعدم, والعدم والسخط, والسخط والسخط والرشد والرشد والرهب والرهب والرغب, والرغب, والرغب, والرغب والعرب والعرب, والعرب والعجم والعجم والصلب والصلب والبخل والبخل والشغل والشغل والسكل والسكن والجحد والجحد ورجل جحد ومجحد قليل الخير والخبر, والخبر والخبر والسكر والسكر ويقال السكر المصار والسكر الشراب الذي يسكر منه والحزن والحزن والعبر والعبر ومنما جاء على مفعل ومفعل يقال مغزل ومغزل ومغزل ويقال إنما يقال مغزل من الغزل ومصحف ومفحف ومخدع ومخدع ومطرف ومطرف ومجسد ومجسد وهو الثوب المشبع صبغة ومنما جاء على مفعل ومفعل يقال للسيف مقبض ومقبض ومضرب, ومضرب ومضرب والمسكن والمسكن والمنسك والمنسك والمنسج والمنسج ومغسل الموت ومغسل والمسجد, والمسجد والمسجد والمطلع والمطلع ومما جاء على فعل وفعل من المعتل اللاب واللوب جمع اللابة واللوبة وهي الحرة ويقال نوبة ايضا ومنه قيل للأسود نوبي ولوبي والكوع والكاع صرف الزند الذي يلي أصل الإبهام والرود والراد أصل اللحم ويقال قور وقار لجمع القارة وهي الحرة ويقال أخذ بقوف رقبته وبقاف رقبته وبظوف رقبته وبظاف رقبته ومنما جاء على فعل وفعل من المعتل القيد والقاد القدر يقال قيد رمح وقاد رمح وقدا رمح والكيح والكاح عرض الجبل ويقال مخ رير ورار وهو الرقيق من الهزال يكون كالماء ويقال قير وقار وكثر القيل والقار ورجل فيل الرأي وثال الرأي وثائل الرأي وسيل الرأي إذا كان ضعيف الرأي وصاب قوس وقيب قوس وقاس رمح وقيس رمح ويقال صغوك مع فلان وصغاك أي ميلك ويقال الطيب والطاب ومما جاء على فعل وفعل من المعتل يقال ريح ريدة ورادة إذا كانت لينة الهبوب الأصل رودة وقد رادت ترون والعيب والعاب والزيم والزام والزأم والزم أربع لغات وكذلك الزان والزاب ويقال للقوة الأيد والآد، وما يقال له هيد ولا هاد من قولهم ما يهيدني أي ما أباليه ويقال لغو ولغن للرديء من الكلام والنجو والنجا من نجوت جلد البعير عنه وانجيته إذا سلخته ويقال اتوت الجرح اسوا واسى واسوت به اتوا اسوا واسى ومما جاء على فعل وفعل من السالم يقال قعد على نشز من الأرض ونشز وهو ما ارتفع من الأرض وجمع نشز نشوز وجمع نشد أنشاد ورجل صدع وصدع خفيف اللحم وأما الوعل فلا يقال فيه إلا صدع وهو الوعل بين الوعلين لا صغير ولا كبير ويقال ليلة النفر والنفر إذا نفر من منا ويوم النفور ويوم النفير من منا ويقال صفر وجمعه صفور وثلاثة أفطر إلى العشرة وسفر وجمعه افسار وما له عندي قدر ولا قدر وقدر الله عليه يقدر قدرا وقدرا وسمعت لفظا ولغفا ويقال رجل قطف الشعر وقطف جعد وشمع وشمع الإسكان كلام المولدين والتحريك كلام العرب ويقال نطع ونطع ونطع ونطع ويقال سحر وسحر بغئه وهو الفحم والفحم والشعر والشعر والبعر والبعر والصخر والصخر والنهر والنهر والضعن والضعن والعجل والعجل والدأب والدأب والطرد والطرد واكثرهم ينكر الطرد بالاستاد والسل والسلد والغبن والغبن ويقال الغبل بالإسكان في البيع والغبل بالتحريف في الرأي والدرق والدرك والشبح والشبح الشخص ومما جاء على فعل وفعل يقال عشق وعشق وفي صدره عليك غمر وغمر وبغن وبغن وضغن ويقال نجس ونجس وحرج وحرج وشبه وشبه للمثل وللنحان ومثل ومثل وبدل وبدل وهم الاشراف ونكل ونكل ينكل به اعداؤه ونقز ونقز وهو رزاد المال ومما جاء على فعل وفعل قمع وقمع وضلع وضلع ونفع ونطع وقوم يقولون نفع ونطع ومما جاء على فعل وفعل, وفعل يقال لواحد جناجن الصبر وهي عظام جنجن وجنجن وبفيه الإسلب والاسلب أي الحجارة والتراب والكسكث والكسكث التراب ومما جاء بالهاء ناقة عجلزة وعجلزة قوية ويقال إبلمة وأبلمة وأبلمة ثلاث لغات للخوصة ومما جاء على فعلال وفعلول وفنعال وفنعول يقال شمراخ وشمروخ وعثكال وعثكول وإثكال وأثكول وجذمار وجذمور وهو بقية السعفة إذا قطعت وعنقاد وعنقود وطنبار وطنبور وزنبار وزنبور وعصبار وعصبور وهو ولد يقع بين الزئب والضبع ويقال بين الكلب والزئبة ويقال بين الضبعان والزئبة ومما جاء على فعال وفعال يقال للعظم الذي عليه الحاجب حجاج وحجاد وألقت المرأة ولدها لغير ثمام وتمام وتم وليل الثمام بالكسر لا غيره والوحام والوحام والوحم وجزاز النخل وجزازها والصرام والصرام والجداد والجداد والقطاع والقطاع والحصاد والحصاد والصداق, والصداق والصدقة, والصدقة, والصدقه والصدقه ورفاع ورفاع اذا رفع الزرع والوثاق والوثاق وقوام أهله وقوامهم الذي يقوم بأمرهم وامرأة حسنة القوام بالفتح غير وسداد من عوز وسداد ويقال السداد ما سد والسداد القصد وضغاة الطير وبغاة ويقال للستر وجاح ووجاح وإجاح وأجاح وأجاح والجهاز والجهاز والفتح أفطح وسرار الهلال وسراره إذا استسر والفتح أجود وملاك الأمر وملاكه بالفتح قليلا وهذا أوان ذلك وإيوانه والفتح اللغة الجودة والجرام, والجرام والجرام والدواء والدواء ويقال الدواء مصر داويته مداواتا ودواءا والدواء الاسم والدجاج والججاج وفكاك الرهن وفكاكه ووجار ووجار وتفاف المكوك وتفاف وجمام وجمام وجمام الفرس مفتوح لا غير و الوطاء و الويطاء ممدود و الوقاء و الوقاء و الوثار و الوثار و جزاذ الغنم و جزاستها لجز صوفها والقطاف والقطاف والمخاض والمخاض وجمع الولاد والرضاع والرضاع والرضاعة والرضاعة وجارية بينة الجراء والجراء ورجل خشاش وخشاش خفيف لطيف الرأس وجارية شافة بينة الشطاف والشطاط, والشطاط والشطاطة ويقال لكسار الآجر الشضاض والشضاض ومما جاء على الفعال والفعال والفعال يقال قصاص الشعر وقصاص وصوار من بقر وصيار وصوار وحوار الناقة وحوارها وهو ما رجع إلي حوارا أي جوابا لا غير ووشاح ووشاح وإشاح وفي طعامه زوان وزوان وزوان بالهم والصياح والصياح وأصابه إطام وأطام إذا احتبث بطنه والهيام والهيام داء يأخذ الإبل عن بعض المياه بتهامه فيصيبها مثل الحمة والنداء والنداء والهتاف والهتاف وإنه لكريم النجار والنجار والنحاس والنحاس أي الأصل وشواظ من نار وشواظ ورجل شجاع وشجاع من قوم شجعان وشجعان ويقال للقدح زجاجة وَزِجَاجَةٌ وَزَجَاجَةٌ ثلاثة لغات وكذلك جماعه زجاج وزجاج وزجاج وجمع زج الرمح زجاج مكسور لا غير وجمام المكوك وجمامه وجمامه ما ملأه وخصاص الشعر وخصاص وقصاص وخوان وخوان للذي يؤكل عليه وجمعه خون وسوار المرأة وسوارها والصوان والصوان للذي يصان فيه الثوب، فأما الصيان فمصر صنت صونا وصيانا ويقال صار البيض فلاقا وفلاقا ويقال القوم رهاق مئة ورهاق مئة وزهاء مئة بمعنى أن يقاربون المئة ويقال إبل فلاحية وفلاحية تأكل الصلح. ورجل نباطي ونباطي بمعنى ومما جاء على فعال وفعال الخشاش والخشاش الماضي من الرجال ويقال بالثوب عوار وعوار وأجاب الله دعاءه وغواثه وغواثه ولم يأتي الفتح في شيء من الأصوات إلا في الغواث ويقال فواق ناقة وفواق ناقه وهو ما بين الحلبتين يعني قبض الراحة على الضرع وفتحها ويقرأ ما لها من فواق وفواق وأما الفواق الذي يأخذ الناس فبالضم لغير وهو النخاع والنخاع والنخاع للخيط الأبيض الذي في جوف الفقار ويقال قطامي وقطامي للصقر مأخوذ من القطن وهو شهوة اللحم ومما جاء على فعيل وفعال يقال رجل كهيم وكهام لا غناء عنده وكذلك السيف الذي لا يقطع ورجل شحيح وشحاح وصحيح الأذين وصحاح وعقيم وعقام وبجيل وبجال للضخم الجليل ويقال هو الشيخ السيد ويقال للنوى الجريم والجرام وهو أيضا التمر اليالي ومما جاء على فعيل وفعال وفعال يقال شحيد البغض والغراب وشحاج وهو النهيق والنهاق والتحيل والسحال ورجل خفيف وخفاف وعريض وعراض وطويل وطوال فإذا أسرف في الطول قيل طوال وكذلك الكبير والكريم والجميل ورجل صباح ووطاء وملاح وضراط وحسان وقراء ويقال نسيل ونسال لما نسل من الوبر والريش والشعر ورجل صغير وصوار وكبير وكبار وكثير وكثار وقليل وقلال وجثيم وجسام ويقال زحير وزحار وأنين وأنان والنبيح والنباح والضغيب والضغاب لصوت الأرنب ورجل بديغ وبزاغ وعظيم وعظام وضخام وعجيب وعجاب وعجاب والزنين والزنان ما يسيل من الأمر ومما جاء على فعول وفعال وفعول أيضا وفعال يقال رزحت الناقة ترزح رزوحا ورزاحا إذا سقطت وكلح الرجل كلوحا وكلاحا ويقال سكت سكتا وسكوتا وسكاتا وصمت الرجل صمتا وصمتا, وصمتا وصموتا وصماتا وفرغت من حاجتي فراغا وفروغا وكان ذلك عند قطاع الطير والماء وبعضهم يقول قطوع ويقال أصابت الناس قطعة وقطاع الصير أن تجيء من بلد وقطاع الماء أن ينقطع ويقال صلح صلاحا وصلوحا وفسد فسادا وفسدا ومما جاء على فاعل وفعيل يقال صالح وصليح وفاسد وفسيد وكالب وكليب بالكلاب ومنما جاء على مفعل ومفعل منخل ومنخل ومنصل ومنصل. ومما جاء على مسعيل ومفعل مسكين ومسكين ومنديل ومنديل ومما جاء على مسعلة ومفعلة من المعتل يقال مسنات ومسنات للحبل ومرقات ومرقات للدرجة ومبنات ومبنات للعيبة وللنطع أيضاً، ومرمات ومرمات لما بين ظلفي الشاه فأما السهم فبالكسر لا غير ومما جاء على الفعالة والفعولة يقال فسل الرجل يفسل فسالة وفصولة وهو رجل فسل من قوم فسلاء وافسال وفصول ورجل يرزل رزالة ورزولة وهو رجل رجل من قوم الرزول وأرزال ورزلاء ويقال وجه وقاح بين الوقوحة والوقاحة والقحة والقحة وفارس بين الفروسة والفراسة والفروسية وفارس النظر بين الفراسة ولحية كثة بين الكثافة والكسوتة ورجل جلد بين الجلادة والجلودة والجلد وشعر جثل كثير بين الجثالة والجثولة ووحن بين الوحافة والوصوفة مثله ومنما جاء على الفعالة والفعال الجداية والجداية الصغير من الضباء ويقال دليل بين الدلالة والدلالة وهي المهارة والمهارة يعني الحزق من العمل والوكالة والوكالة والجنازة والجنازة والوصاية والوصايا والجراية والجراية والوقاية, والوقاية والوقاية والولاية والولاية والنواية والنواية السمن وقد نوت الناقة تنوي فهي ناوية والوزارة والوزارة لغة ضعيفة والرصانة والرصالة والبداوة والحضارة والبداوة والحضارة والرضاعة والرضاعة والرضاء والرضاع وهي الخلالة والخلالة والخلولة والخلال للمودة ونمما جاء على الفعالة والفعالة والفعالة, والفعالة يقال رواية اللبن وجواية وهي الجلدة الرقيقة التي تعن اللبن الحليب وخفرته خفارة وخفارة ورغاوة اللبن ورغاوة ورغاية ولم أسمع رغاية وهي أيضا الرغوة والرغوه ويقال الفتاحة والفتاحة للمحاكمة ويقال اتيته ملاوة من الدهر وملاوه وملاوة أي سينا ويقال هي البشارة والبشارة للبشرى ويقال هي الزيادة والزوادة لغة قليلة ومما جاء على الفعالة والفعاله يقال في صوته رفاعة ورفاعة أي ارتفاع ويقال عليه طلاوة وطلاوة للحسن والقبول ومما جاء على مفعلة ومفعلة ومفعله يقال مقناه ومقنؤه للمكان الذي لا تناله الشمس ومشربة ومشربة للغرفة فأما التي يشرب بها فبالكبس لا غير ويقال ميسرة وميسورة من اليسار ومفخرة ومفخورة من الفخر ومزرعة ومزروعة ومحرمة ومحرمة من الحرمة ومأربة ومأربة للحاجة ومدبة للدعوة ومملكة ومملكة من الملك والمملوك جميعا ومعركة القتال ومعركة ومشرقة ومشروقة للموضع الذي تشرق عليه الشمس اي تطلع ويقال مقدرة ومقدرة ومقتره وماكله وماكله ومزبلة ومزبلة ومبضخه ومبضوخه ومقبرة, ومقبرة ومقبرة ومخبرة ومخبرة, ومخبرة وماثرة وماثورة ومقسأة ومقسؤة ومسربة ومسربة وهو الشعر السائل من اللبة إلى السرة والمخرأة والمخرؤة وما بيني وبينه مقربة ومقربة وقرابة وقربة وقربا وقرب وما عنده معانة ولا معونة من العون ومما جاء على فعلة وفعلة يقال القوم في دوكة ودوكة يعنون الشر والخصومة ويقال أعطني مكلة رتيتك ومكلة رتيتك وهي جمتها إذا أجمت أياما فأول شيء مستقى منها المكلة وهي القفأة من الإبل والكفأة وذلك ان يفرق الرجل إبله فرقتين عند النتاج فيضرب الفحل العامة تحدى الفرقتين ويدعو الأخرى ثم يرسل الفحل في الفرقة الأخرى في العام المقبل وهذا أفضل النتال ويقال مضت جهمة من الليل وجهمة وهو أول مآخير الليل والندأة والندأة دارة القمر ولحمة التوب ولحمته وأقمت برهة من الدهر وبرهة وبقعة من الأرض وبقعة جغة قليلة وجلست نبذة ونبذة أي ناحية وحوبة الردل وحوبته لغة رديئة كلاهما امه والندهة والندهة الجملة من المال ألف دينار أو نحوها أو مئة من الغنم أو قرابتها أو عشرة من الإبل والبلجة والبلجة حين انبلج الصرف أي أسفل ويقال خرجنا بسدفة من الليل وسدفة وشدفة وشدفة ودلجة ودلجة وهو ينام الصبحة والصبحة ويقال عنده فجدة ذلك أي علمه وهو عالم ببددة أمرك أي بدخلته ولك عنده فرحة وفرحة إن كنت فابقا ويقال هو العبد زلمة وزلمة وزمة وزلمة أي قده قد العبد والحرب خدعة وخدعة وحظوة وحذوة وحسوة وحسوة وغرفة وغرفة وجرعة وجرعة ونغبة ونغبة وغمجة وغمجة ولحست الإناء لحثة ولحثة وسريت من الليل سرية وسرية وحتوت حسوة وفي الإناء حسوة وغرفت غرفة وسَلْفِنَاء غرفة مسمَّت له والدولة بالضم في المال وبالفتح في الحرب ويقال كلتاهما في المال والحرب سواء